بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوى القرآن المجيد أفوى القرآن المجيد, آف المجيد بل عجبون جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما جاءهم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج كيف بنيناها وزينناها وما لها من والْأَبضمَ دَدنَهاَا وَقَنَ فيِيهَا رسييس وَْأَبض دَدنهاَا وَأَلقَنَ فيِيهَا روسي وَقَنَ وَقَنَ فيِيهَا رواس وَأَدَتنا فيِيه مِن كلُ لزَود بَج تبصةَ وَذكرانانكُ نِعبد مُنيبًا تبصَِة وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ فَآابَتْناَا بِجََّاتِ وَحَبَّ الحَصيد فآادَتْناَا بِجََّاتِ وَحَبَّ الحَصيد وََّخْلَبَ سِقاتِلَهَا طَلْع النَّضيدَ وََّخلَبَاسِقاتِلَهَا رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كل كَذ بَغُسَُ فَحقّ وَعين كل كََّ ضَغسَُ فَحقعين أأَفعين بالِالخَلقِ الأَّبلهُ في لَ بسم مِن خلق جديد. افَعَيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ونحن اقرب اليه من حبل الورد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اذ عن اليمين وعن الشمال ما ينفذ من قول الا لديه رقيب ناتد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 لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فَكَشَفْنَا عَنْ كَغِطَاءٍ أَكَفَّدَ صُرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا وَقَالَ قَرِينُهُ هذا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كل كفار عنيد القي يا في جهنم كل كفار عنيد من منع للخير معتذب مريب ننعل للخير معتذب مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقياهم في العذاب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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعابد يوما نقول لجحنم مهل امتلأت وتقول هل من مزيد يَوْمَ نقول لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لكل أواب حفيظ هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب نل من خشي, من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذالك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا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 إن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا وَلاقدَ خَلَقُ السماواتِ والأَبضَّ وَما بَْلَهُماَا في سَّةِ عامِ وَما م السَّن وَما م السَّناامِ النُغوب وَما م السَّناامِ النُغوبوبَ فَصِْد عَ ماَا رَبِّكَ قبل طُلوع الشَّمس وَقن الغروبَ اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبر السجود ومن الليل فسبح وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب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 إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنهم سراعا عن ذلك يسير يوم تشطق الأرض عنهم سراعا عن ذلك حشر علينا يسير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 تذكر بالقرآن من يخاف وعيد قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله